يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وما جاءنا مِنَ الْحَقِّ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 تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها فأتاب الله بما قالوا جلات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين وذلك جزاء والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب يا ايها الذين امنوا لا تحرموا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 واكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم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 ومن انكسوتهم او, أو تحريم صم فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ان الذي يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفت وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ